117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض وقال ل الانسان ما اذا تحدث اخبار بان ان رب ما كان حالا سو اشتاتم ليرا ام ما لهم ومن يمن مثقال ذره خيره is so